وهذا رجل يقول بلغ بنفسي ضيق شديد من بعض تصرفات زوجتي التي لا علاج لها فقلت لها أنت طالق ثم كررتها ثلاث مرات بينهما فاصل زمني قد يصل إلى أربع أو خمس ساعات فهل وقع بهذا ثلاث طلقات أم طلق واحدة مع العلم أن كل هذا حدث في يوم واحد هذه ثلاث طلقات لأن بين كل واحدة والأخرى زمنا كبيرا عرفا وعليه فتكون زوجتك طالقا طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زواج صحيح مع المعاشرة الجنسية من شخص آخر وطلاقها منه وانتهاء عدتها والله أعلم